بوك تو شتاتذيت اي ترا ثلاثة وسبعون ثلاثة وسبعون موند السماح بعمل شيء السماح بعمل شيء الموند تيابش مكينس تشم هل صرت يسمح لك ان تقود السياره هل صرت يسمح لك ان تقود سياره ام انت بتش الكول ثاني هل صرت يسمح لك ان تشرب الخمر هل صرت يسمح لك ان تشرب الخمر ام انت وذتوش يا شتاتيت تاني هل صرت يسمح لك ان تسافر لوحدك الى الخارج هل صرت يسمح لك ان تسافر لوحدك الى الخارج مونت يسمح ان يجوز يسمح ان يجوز اموند تبي دuhan كتو هل يسمح لنا ان ندخن هنا هل يسمح لنا ان ندخن هنا اموند تبي دuhan كتو هل يسمح بالتدخين هنا هل يسمح لنا بالتدخين هنا اموند A mund të paguaj me kartë krediti? Hëllë jëgjuzë së dadë bi bitaqët e l-iqtëman? Hëllë jëgjuzë el-së dadë bi bitaqët e l-iqtëman? A mund të paguaj me qek? Hëllë jëgjuzë së dadë bi shek? Hëllë jëgjuzë el-së dadë bi shek? تـ باغي مالك ن دور هل يجوز الدفع كاش فقط هل يجوز الدفع كاش فقط ااموند ت تليفوناي نيهره اتسمح لي مجرد ان اتصل بالتليفون اتسمح لي مجرد ان اتصل بالتليفون A mund të pyes për diçka? Atasmahli mujarrad sual? Atasmahli mujarrad sual? A mund të them diçka? Atasmahli mujarrad an aqul shay'an? Atasmahli mujarrad an, an aqul shay'an? Ai نُقْمُوند ت فْلير ن بارك لا يسمح له أن ينام في المنتزه لا يسمح له أن ينام في المنتزه أي نُقْمُوند ت فْلير ن ماكين لا يسمح له أن ينام في السياره لا يسمح له أن ينام في السيارة أي نوكمونت فلير ن ستاتسيون إي ترينيت لا يسمح له أن ينام في محطة القطار لا يسمح له أن ينام في محطة القطار امونت أوليمي اتسمح ان نجلس اتسمح ان نجلس اموند ت نايبني منون اتسمح بقائمة الطعام اتسمح بقائمة الطعام اموند ت باغوايم فيتش ا فيتش هل يجوز ان ندفع منفصلين هل يجوز ان ندفع منفصلين